وإذ قال موسى لقومه ذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجكم من آل فرعون إذ أنجكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم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 وقال موسى إن تكفروا أنتم وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٌ نُوحٌ وَعَادٌ وَثَمودَ وَالَّذينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ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 ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.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 قل عبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم ويُنفق مما رزقناهم سر وعلانية من قبل أي يأتيهم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 سرابيلهم من قطران، سرابيلهم من قطران، وترشأ وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب.